لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك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 ذلكم متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المقام قل اننبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم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 Şehid Allah annu la ilahe illahu ve al-malaikat ve alul-ilmiquaim bil-qisq. La ilahe illahu al-aziz hakim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 نَبِذِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ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 Kulillâhun mâlikel mulki tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد حصورا بيم من الصالحين.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 ذا الْغَيْبِ نوحيه إليك وَمَا إِلَيْكَ لَمَاتٌ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 İsa qadâ amr, fâ inna ma yiqolû lhekun, fayekun. Veyügelmuhül Kitâb ve lHikmet بكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيأت الطير فألفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 Aman bil Allah, ve bi a na Rabbana aman وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 إن مسل عيسى عند الله كمسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين Tamanhac kek min من العلم فقل تعال ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي الفن جعل لعلت الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجة جئتم فيما لكم به علم سلمة أجون في ما ليس لكم به علم، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما.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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكثروا آخره لعلهم يرجعون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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن تَيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُذَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ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 الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي الظالمين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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ مِنْ فَلَن يقبل مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَن نَّاصِرِينَ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنطقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَمْرَاهِ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل صدق الله فاتبعوا من لا تإبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ل الذي مباركا وهدى للعالمين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 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَ تَصيموا بِحَ لللهِ جَمًا وَل تَثََّقُ وَزكُرون يعمَةَ اللهَِّ عَلَكُم إِذكُُم أَدَ أَن فَأَلَّ فَبَينَ قُلُ بِكُم فَأَصبَحْتُم بنعمته إخوانا.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 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَظَّلَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ غُرِبَتْ <تصفيق> سُبَاءٌ بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله أنا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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا عِظَاهُمْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا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 سيكون من ثورهم هذا ينددكم ردكم بخمسه الاف من الملائكه المسرمد وما جعلها الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَنْ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا نضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس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 لَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ سَلَامَتَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ سَلَامَةَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا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 لله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا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 كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما şerikü billahi ve me'âhumun nâr ve bi'se Ta, ıza fshiltım ve fil amrı ve acıttım. Mın bagdıma arakım, ma tuhibdın. Mınkum, an yırdı ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلمون على أحد من رسول رايكم فآسابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لا خبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يُشَاطِئُ فَتًى مِنْكُمْ بَطَائِفَةٌ قَدْ أَثْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بالله غير الحق ظن الجاهلية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 Kötül tüm fi sabilillahi, ömütümle mafıra tümün Allah ve rıhmetun, خير مما يجمعون. Ve ömütüm, kötül tüm, lail Allahı فبِما رحمةٍ من اللهِ لنت لهم ولو كنتَ فظًّا غليظَ القلبِ لنفذوا من حولِ تعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكل على اللهِ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس وَمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ فيهم رسول من أنفسهم يتألوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل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 فيهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 سَقَطَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ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 إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 İnna numlilahum liyazdadu isma, ve lham azabuhim. Ma kana Allah liyzer al-mu'minin, ala ma an alayhi, hatta yemez وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ أُذِقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيديكم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم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 Vamal hayatı dünyaya, illa mtağır gürür. Latablanın أنفسكم ألا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ تَنَبَّزُوهُ وَرَاءَ الظُّهُورِهِمْ وَأَشْتَرَبَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض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 ربنا انك من تدخل فقد وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا منادي فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدنا سنا على رسولك وَلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُ الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم في سبيل غقاتا وقتلوا لاكفر عنهم سيئاتهم ولا ادخلن جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من للله، اللهم عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وَبِئْسَ الْمِهَاد لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَاِنَّ مِن اَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ارابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون